قال الإمام ترمذي رحمه الله تعالى قام ما جاء وحي كل لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله قال خير قال حدثنا محمد بن محمد الرغيزي قال حدثنا الصدل بن موسى وابو صميل وحذ وزيد بن عن عبد المؤمن ابن قاري المروزي عن عبد الله بن بغيده عن سلامه قال بحيث كان وهو احد الصيابي ضرب وحلوه كلكعيل بني يحيى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص قيسه ضرب له وجع لا صلى الله عليه وسلم وضوها قيسه هذا حديثه هو حديث صحيحه والوقير عبد المؤمن نور المروزي هو من كان في الخوض ضمنين لكن حديثه سيدي بسكره وصحيح رويه عاثر الحيره ان ورده خوفه حكمنا الامام ابو في سننه ضرب في جامعه ايضا احمد بن في مسنده أبو في بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الحاكم أبو عبد الله أما يسابون في المستدرم على السيحين وصحيحي ليس جوحود صحيح الإثمات سوف يسع صحيح لكن لا أقلوني لأن صحيح الإثمات أضعوا إمام كل إله وإمام وينه ومعتمد أولا يقام وحكى قلب إلهي المثلون وإلا هديك على كمأمام السلام هذا الحاكم عبد الله اللي سأقول هو إمام ويء ومؤسمد ومن عينة الحديث كمينة وعاكسي وحاول إمام الزهد رحمه الله تعالى وقدم بيثام صحيح وصحيح يالو هو أخطي حديث يدين له إلهي وليهي البصيح الزهد منه وأشياء قوله يتطلق على مرحب ويأتونه في الصواة الغرف ليس الحديث كمينة حرة رسول الله إن صلى الله عليه وسلم قرقه أجعله قبيسي ولذلك هكذا سبحانه يقول لديه قبيسي قرقه قبيسي قرقه قرقه قفر نبغيه بعض الناس لاحقنا وطاب عربات وهذا القفء خطأ آذوي وياه طاب عربات ما شرقنا وطابق نبيه صلى الله عليه وسلم قرقه وحق عادة استضعوا الشيء على قرقه إلى هذا و الجلسان كالشيقة و كحر أبوكيسة و عيبوياك أبوها هذا الشيقة أبأك أبأك أبأك عزبا عن التوكاني الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى سمينا للهوطار مركب مريم منتق الأخبار مركب صرحي حديث كم مركب مريم حليم و حالاقى بني من هذا الحديث حديث يسجع و حالاقى بني وحكومون أن القديس مستحب و wa xoolo qayys iyo yahay sunna dalka kala oo ka fadhi badayale qaadanayaa si الله u soo shooqa ka xal waxa uu suuga ku xiliga uu jiray macuus wejifay ayal xarmiyo wejireen shaadku waa oo deeq laaday ila deeq laato adiga maxay tahay markaa waxaan ku talama ila waxa weeyaan murka inaan meel kale istaagaro oo macrafa xaraasi warkaas ayaan markaa waxaan sameeyna qoto waxa lumbu deeq wax kale و هو اذا سكن مره قال هو حب الثياب قال وها لوه لوه رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل و قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد المؤمن المخالي المروزي عن عبد الله بن بريدة عن م سلامه واصل السناره سما دي صابق قال حب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا وذي قال حدثنا واحد كرو وذي قال حدثنا زياد بن ايوب البغدادي قال حدثنا أبو سميله ما أنتنا واحد زياده الاكليه ام درا دي اللغه زياد بن ايوب البغدادي ولد متابعينيا الميدر حميد الغازي اي متابعينيا ثلاث شهور لو حاضر سبب زياد اكليه علي بن حجر و أسمع منك عصيم مطالعين يا على كل ح محمد بن حميد الغ محمد بن حميد الغازي عريب بن الحجري زيادة عريب البغدادي صدح رأسه الشيخ والشيخه هم و أبو الطويل شح عن عبد المؤمن الخالد عن عبد الله بن بريدة عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها قارض حثري و سلم فأنا أحب السياد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو حق لغسون قريبي في كيف حدثي حديث ساره وذي قال حدثنا محمد بن خالصا يمر سواد اساريضه و اسوار مس سلاله زيادة يادؤه منك كما قال الشيخ إمام الترمذي راح الزيادة في مؤيث هي علي بن الحجر هي محمد بن حميد الغازي صدح راس باس مطابعين ايا اوحينا اا سوا فصيهين انا صدر امو موسى اينو فسوان له كان بميساو صدحان وعقا ينتهي او تسوي السجن او ابو طميلة كنو waa hawl iyo وحاول رجل loo oran موسى al أبو ibn Musa iyo awo sunay dabka abu tumayla iyo fadal ibn Musa labadabaan oo baa isku doreejay hadaan ninkii jiyaad iyo ayuul bagdadii loo oran jiray haq uu ka wariyay ninkii laa fadal ibn لا شيء فا ما صر بده وبي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الحجاج قال رسول حدثنا نعاد بن قال حدثني أبي عبد الله عن الميسر العقيل عن إسحاق بن حاوشر عن أسماء بنت يزيد قال وحدثنا كان رضاه كم قيس رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلى القيس كيس كم قيس رضاه كم فائت وياه قامت هكا وخيصه في الجودة النشارة هكو في الجودة قامت هكو في الجودة ايال الهلاء مرغوان لكو لكنه حلاء على جودة قليل وهي اعنى و ايالي قابلهم كلهم يوجدهم صلى الله, كم الله في سلحة كن قامت هكو في الجودة الهلاء الارغوث أوحاول ين كفط أو ين هذا الحديث يحاول صور إبراهيم الداود سلمي في الزاوية غير كي أبو الشيخ يا في الكبرى وكذلك وحاول يرجع يبطل وفرض من اللاتي حديث يضع شهر من حوش أبو خدرا أو ضعيفة وكذلك بودي ابن ميصره في عقيله اساء نشقه وضعف له شيئا سسد بابا وحوي الحديثه فيه سوء حقه وضعف يا كيده ولكن كما متنها وصحيح السانيد كليا حديث كليا متون كليا صحيح اينا خصنا الحديث او فاض الحديث هنا كم كان يراه قويس في الحرم تاع المشاركه الحرم تاع قعنتيس قعنتيس وا حدا مع انت عتقد شانيزو كذلك رنسق نو حاليدهات لافتا تاع ليان مثلا قويس كي اف تي سي لافتا دوقو لكن كفيا على عاصه ونا دخلنا ونسي فغانا اصطراك معها هوستكليا حتى ما ينسو جريسا اذا سوي شاء الله يقولكم رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله قميس ليسا كمكيسه يذهب إلى رسوله هكذا برقش عن اللفتات كفا يطلب طوح حيثا وقال حدثنا أبو عمار الحسين من قال حدثنا أبو نعيم اسمه من؟ من من عيسى سابق فضل من الجكين السادسة قال حدثنا الجهير عن عروة عبد الله ابن قصير عن معاوية مقررة عن أبيه أبيه قالوا خيرا تيت رسول الله رضيه صلى الله عليه وسلم فهو رهب مع رهب فحصة ولا جوبة ومن المزينة قيّة المزينة من الباي أوسان من يوليش صلى الله عليه وسلم وإن قبيسه بيد قبيس سنة لمطلق أول سنة حفرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم, صلى الله عليه وسلم قال من قال طور يا أفرنا نبي صلى او عليه وسلم يصور قميصي قميصي في الصدر في سووها و الله كلمه قالوا ان الرسول خلت جدي قعصن في جيد قميصه قميصي سجد في سن جري فمسكوا خاتم فاطمه شابدي يا فاطمه فانثفوا الايادي الشعب هذا مياشا النبي صلى الله عليه وسلم قعد في حراج جريب واحكمين على الشيخية فاتمت على دولين حديث ابي داودة في اللغة الصصصاري قاصصا في صنعه ابن ماجه في جاعزين صنعه ابن حباثي صيحي وكذلك ابو داود الطيالسي في مسنده احمد بن رحمبل في مسنده المساعد في الطبقات ياخ أبو شيخ يا خراب النبي <سؤال> يغير غير صوت من ناس من طريق الزهاب المعاوية هذا هو في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حجب أوفر ليه حجب إني أفر ليه حجب مالين أفر ليه صلى الله عليه وسلم وحجب إني أفر لنا ثم صنم السماء وعندنا بس هذا واحد من أنت إلا صدق نوره ما في جنة فران وواحد على قوس حمله لا سوي أفلين أفلين. أنت أنت وحاولاً من المجيس آخر صلى الله عليه وسلم حدد الغرارة أخر منهم أنت آخر أخر لا يوجد بأنه لدينا قوية للجمية صلى الله عليه وسلم إن, إن عكرة ما أهثر وحاولاً صنمها إن حاكم فرناته صنمها حاكم إنه فرناته وحاولاً وفعرهان وعملهان أيتاً حيثاً هاروني وحاولاً معها صنمها هذا جديد ما قال أبو باطا وحاولاً hay sawaha fulanaaba dhiraso ama garamada iyo saarasho nooc aanu dibo qiyaa yahu kooda dhaba dhiraso haba ka soo qaad waxa uu leeyahay shirkad laguoro maay sumad talaafay ee xurata ma u soo dhalan نتذكر فريسان كحسسي حليراني لا أصلابك جلقاء ويشادينا وعرفينا باسي الله في عرفينا مصحيح ومسماء ويأتنقوا وحاولي علماء وعرفينا وعرفينا مصحيح ومصحيح ومصحيح كورهما عرفي همينا خير عبكين أنا فقط عنا بارك آتيت رسول الله لأبوثني صلى الله عليه وسلم في راهكم كواه حليظ الله سبحانه ومن مجين لترين المجينة للن صره قد كو خالد له صله بمزينه تقايل في مزينه لن ضائع او ثاني يونس عليه الصلاه والسلام والى قيس بن الله عليه والسلام او صار ما في قدره هيرو وان زيد قيس وقيسه غير كيسنا لا ولا كو فرله الا ما شى وحك حسيهم ما تروح كحد addi leey riyo lokal xadiga xafaalada dambaylada faasoma laakin wali yar oo wax ka qabta xiriirada ee xiraaqa inta ka qiraa xiraaqa fusa soo saar ka abuuroto xagaa bay wax ku qoygaa soo oranay yaa fudud wani qolag garan kharaxuunadu waxay u baahan yihiin lagaago reeyo sheego haddii talo kale maxaa siday saadaan dadanana لم يروح لقدري ليس له قدره وسروره ليس له من الله لكن يا وحاي يا ما يجري في دين رسول صلى الله عليه وسلم يضاف يضاف هذا شنو يعني ابو لكن أجيء هي، وجيأت إلى الإمام ابن مالك رحمه الله وتعالى في أجيته وأسرك له وماي المضاف يأتي خلف عارف الإعراب إذ ما إذا شروط لي يوسف أنا غصب عن المرح. فقلت يدي قمت أنجري في جزء قبيسي فمستصم الخاتم بقى الخاتمة ويني بس وبيقال حدثنا عبد الله الضبي البصري قال حدثنا بن محمد بن سلمة قال حدثنا حماد وسلامة عن حبيب الشهيد او حصل حصل البصري الله يصرف حصل حسن... جناد الحصن البصري يعني... عن قالت من نارك الله ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا جاء إمامه الحنبذلبه حنبذس أب من إمامك وتبلي في تجلد فك عليك وخسني سيء وعزل بلاد ارغني في قيت من عاصم في الجلبن وذات هيئه لو وافي بروح عطاله ورغرو من سلاميذه كمدهه وما واحد عي حقيده بشيء قرا وقد جنب هبوا كبائر بلطور يقف هو قف مؤمنة لكن جنب قدعي ايماني سموانا قيس مفيد دلوقتي موخه الحوايه لي وامرجه دوله من, من في ان اصبح من مغاربه أدوى فرقكسة بأيه من تهجيله وحقها سولاد إلي تجزال وعب إيراش وبركح مجلس في إمام الحسن البصري في تهيئ عقاوه بخد عقاوه أدوى حيري عن عرس الماركين قرأوا يقول إن الله صلى الله عليه وسلم فقد أدوى صواب الحيث والعالم والنبول صلى الله عليه وسلم يتساك وكذق ليسايا على أصابة مجزين وكذبا نجيك فيها عليه ما مجدوش ليسا وحايا صلى الله عليه وسلم فقد أدوى صلى الله عليه وسلم قد توشح به المسلم مردين به المسلم هذا ما قد تطعطي هذا ما قد ما هذا الله ما يعله بحرين كترسوهية ما يعله بحرين كترسوهية ما قبر له يقانا حقه أصبه لبسلمين كلمرخة وقد نشه لبسلمين جنالون اسمين اياه قوبون قدم اه ويه قد توشحه استودامره عنوهي لكن وصله علي وصله. أحمد في ادوء اوهي والله واحدة معنا وغيات وضع شاطئ ويحقان قام وعسوا استودامره فصلى بهم صحابيه بتكييره صلى الله عليه وسلم اهي حديث اي سنة واحده صحيحة امام احمد بانسوطر في المسندة النبي هذا كله حديث صحيح قال والله صحيح يا ليل وبيقال حدثنا اسويل المصري قال لي حدثنا عبد الله المجاهد الكبير فقدمت رفا سيدنا سليمان كسو ايق عيد غرابي على لمدهه انا دي النهارده قالوا يقولوا كان رسول الله, الله عليه وسلم كان من الدياب يتسرى كان عن طرح يسببنا الدياب يتسرى وكان تاتم الدوام واليقل لغيره يتتشف عليه نجهل وكان مثلا من طبع انتظر الدياب يتسرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد مرقه اسمه ليسيسى صوبا مره مره السمعنى مره حقه سماه المره عو تسمى دعاني باسمه امامة او قنيصة او رجال اما قنيصة النقضة اما قائصة النقضة اما قائصة النقضة نجد الله عليه وسلم مرأة الصبر في الحرارة و هو كل من يعانيك و حتى من يعيز و ما يقولوني حردري اللهم لك الحمد ما يا يا خير و خير كينا و خير خير اللهم يسوي وأردوك من شرمه مره وشرقنا كامودي وشرقنا سنع له ويحي شره من سوي على كل حال نسأله وحاوليه وعندما ترجعنا الأخرين هيدين بكوشينيه نبغو حور انجلي صلى الله عليه وسلم هاتي عنات عناتك معانجلي الله ملك الحمد كما تسرسليه هجلو عليا عنا مدى عما خيره وخير ما سمع وأول الذكر من شربه وشرب الناسنه على إدع صريح النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وحديث صاحب داود يثير من ذا صار كذلك أحمد في سيدنا الصيح إياه على ذلك أحمد في سيدنه شيخ الألبان رحمه الله تعالى كذلك صحيح إياه وكذلك الحاكم على عضري الإصابة صيح إياه من حضار الرضى صيح إياه حديثه وحديث صلا الشيخه وذي قارح بسلا محمد مش بن مشار من دار في صنا من دار الحلو مضحي بخاروها فسع قال حدثنا عادل ان الله حدثنا لابي انقساء وان شاء الله كيف الملك انقرس المالك انقر وقير كان احبى الثياب من روح اللوذة عبلا قساءة المضعان لنا وكان عويل قال انقر كان هو احبى الثياب قرقل وقال كعيدة ila rasuululla رسول الله fillaahi sallallaahu alayhi wa sallam xeerad oo waxa uu maaxuusa geergeerka weeyay man ka wax la yeqaaneyaan oo la sameen jiray waaana waxay liid iyo xad uu iyo معرس و طريقه ولي حكايه دغلي يولي سماره سمحوسه داه واخا خدان و تراني عارفه مليدي واه واه سمحوا سواط لها كون صار عمر السواط كانوا و دو او ويان كد لا قبلوا سلايه لكن عايش ما wa baye resula bayya ku karwayn ma kusoo meegid gudda bisba waxa way soo socdaan suujee xarigii burqa aragayay ugu badawaydaha soo yeyay ayaan gaadhay markii uu soo far isana soo tiri اقرام كما على اصل خير علي عا من سلايل ما فاضي داتير شيء يقولون شد وين يجري وين شخيله يوم اجا له شدين جوه يوم الله ده قدامه فتح يدي شاخ وولو وولو وولو فلاح <تصفيق> تبعوه في سواء كيف يدعوه حدث عنه شاخي عفو الشرق لا يوجد دخل دخل دخل دخل دخل سواليين سنتين كمين لدي خلد دخل دخل شد الشاخ اللاتين لا دخل دخل ايام رفا سبحانه وليان بخصوصوه قاتل وليس taraawil shabaha uqtaba إلى bilaa isbaasaha waxa ka saakeenayo dib wax la eeganta taraawilada fasaciina markuu waxa weeyaan uusaanta وليس ayaa waris taraawil shabaha uqtaba markaa halka ayuu ogaaday taa ku akhri soo u soo saabsan halka oo waan socday dib ila oo socdayna oo xoodi diba na nasrifo badbaad ya sheekha ya sheekha walaa walaa dhul haa barxiyo gaarii wasaaradda caafimaad ee dalalka Islaamaya ee ayey qeero aan si gaaban فأنا وفوها حد الثيابة أبقى اللووكة تعال بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث وقوصيح بخارب صلى الله عليه وسلم إيا أبدا أولي السلملي أحمد يا والشيخ يا المسائي رحمة الله عليه وسلم حديث وقوصيح وبيه قال حدثنا محمد بن غيلان محمود من الزباثون قال حدثنا عبد الرزاق ابن حمام السنعاني أريولي وصاحب اسم مصنف الطاعن وجد احدثنا سفيان الثوري سفيان بن ابن مضر وقيل عدويه ان بجحيفة عربيه جهيفه بجحيفة ادى هو رئيس النبي النبي خيفر الله عليه وسلم وعليه لم يدس وكان حلت بجور حوراء او قدودا كان لي يحاد مولى صلى الله عليه walaabii saaxib nabii sallallahu alayhi wasallam isteen kooyee hilaac ka daxaya bareed oo xalaysa rafte hilaac ila ilaaha kalaabadiisoo waxa weeyo kub hilaac ka daxay sabab uu nabiga sallallahu alayhi wasallam muriyo isteen baa ka dhigiray dadigu qurux badan kulungu شكرا عبد الله عليك من قبر نبي نور بالقصة بممنوع إليه وهي تأتي وحي خلاف كتها الكتابة القرآنك وعي خلاف كتها هدي النبي صلى الله عليه وسلم سن نبي صلى الله عليه وسلم القرآنك إلهي هو أبو النور ملايك بها أبو رسومه هيا وحويا إياه ملايك نور بها أبو ري wa koodalika waxa laga abuure markaa xawiye jimkana oo markaa xawiye iyo dadba laga abuure in figada waxa laga abuurey dad aadan dhin iyo qobo laga أبو ما هو قاعد قطعري صوفي قال أبو ما المكان اللي هي محل ووكل واحد يعوز إلها سبحانه وتعالى مرقق قنجة وامي محل ووو روي كبروا مرقق مو رقق روا المحل وروي حديث لكن موضوع أي حديث كاس وحويت موضوع موضوع ندوة حويات وحديث الإسلام كسرى الرغات ونقول ما هدول الحلوديوس نبي جناني لقولنا وكمها النبي صلى الله عليه وسلم شرتي سيئ وحوليا وريسة إبلا يا أعمام شرتي سواح ما كذع له فوق رأينا بقر ويدو ما راهنا الحين ور ما راه خديع الله سبحانه وتعالى ما ستة وظهر دواي حديث كل شيء يدور غالو معاه خذ صبر تلو دواي حجيو الله حجيو لا سوق ما لصيروا كسرنا ما لصيروا حجيجوا الستة وظهر كسر كذلك الكتب من تاريخ حديث موضوع السني تكامل وحويان دين التسلاص وحويان كمل مع حديث الله صل الله عليه وسلم قال إلا الرهاب بل لغير صلاة إلا صورها بل لغير حشري سال الله السني كل حال الله agaad ilaahay waxa ku كبت aduunka badbaadin haddii uu caabud دور waxa weydaa dulaysiir ah ixtirad soo deeyaa ixtirad waxa ugu fiican caabud waxa weydaa aan amalka adan qaado ilaahay ilaabud ataa cid roo oo oo suqado wayneen salashad leh oo gacalow gacalti subahan laqdo بلد دي جلية بلاد تباشي جديد كله صنعته على سوقها اللي هو رضعلنا اللي كان الحمار الصابيع هدي أي واحد حصل نبعدين جلية بحاجة حصل صندب عدي بحاجة جلية بنرجع الصابيع مسكنا كلهاش طب وطبعا في بحاجة مسكنا كلها هاي في قاعدة طب كنا كيم بيجرب دلية كلاش رفضي يجوا وحي جريا داش لا ما جريا نقول لحال برقا صحوي جيت الكل وعيار برقا رق أفضل أحد هو كذا ولا عمله بجي حديث حديث يا أبو راشع إيه كذا كذا الحديث في وقت يا أبو خواك أنا لست هذا الحديث سوا حوالي سبع أبغى أبوك يهال نري لي الله عليه وسلم من حديث يا خوي نري في كوريا ليه هذا في الله عليه وسلم وما ترى حكول ما من دراسة كتاب دار الإبليس وبحب الإبليس الشاسع بعد ذلك سألنا بالليدها سواء هو بان أو بادلة هو بان أو بادلة وإنه هو حول الضوء الحلفية سهلوانة وقت يعني تعصف في قطة وحوق جاردية إنه البناء فيه سئية طويل فيه سئية أو خوشي سئية هذا الحقيق جاردية جاردية إسلام فهو حول الضوء الحلفية وصول الضوء الحلفية أخذها حوله إلا إلا إكتداع ولا إلا أمرك دين سواء إطباع لا إنتجاع بعشرة ستوقي فيه انت من يتسقل هاتف صلى الله عليه وسلم مدينة حلالها خلالها وحسب إطباعها أنا فاسع الله وقوموا ببرك انساس وحي وحي وحي وحي يكس الماضي ما طلتها بالوحي قم بقصة حشرة لا يتسقل الوحي قم ببرك برها فاسع الله إياه لم يقف الدينين واشتنوا بدناوا منهم قرح بالناء وقلال tawaada kala dari oo haloo sanbaadi ah wa hadiiisada qornta waxa asan ka min isa sallab bashi dhoriyea inay baado faqad leh ayuu yiraahdo bashi yaa waxan filaya qofkii oo waxa saxayaan islaaniyo qaba hayso sax ah ama dooti tabayta waxa quraa ka too akhri inta malaa'im waxa waxa ku doonay baadi ba qureysu waxa waxa وذا ابو يحاولوا يوهي با بشر با بيد يحاولوا يسيوا ورقه النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ال صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اتى يحاول يحاول او اه ان فضله او هذيسه له عاوه تاسويه النبي صلى نبدأ لسلطة صعادة أن تكون وحاول النبي جمهور مخصوص نجد الغالثة عليها وارغطة بالأمور صعادة صعادة صعادة لها الممكن أيها وانا تحاول يعودية تشكلتها فقالت النبي الله عليه وسلم بقى القوة عليها وانا تشلتنا كلها تسجدناها يا صلى الله عليه وسلم كأن أنظر إلى بريق الساقيه لوني سلكم إفتيل كوميه لا حيرات لا أخذ في الرواب موضى ويصحابه ليك مفاري أصول صعري يا أحمد بحضر الله تعالى وتوصى من تريبي في دامعه بحضر في صيحه وحديثه حواليان بياته والإبعانه المدينة قالت في بحوري أراها وحمرتها سلطة أسبح حوثم علينا فحواليسة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حمراء أول مغليسة حوثم قولة في الحمراء فنعره يدوى قبل هيريا السوري يقول وابه قال حدثنا علي بن خشرني قال حدثنا إيثام يورش حيث عني تلولي سباكي مربو سباكي يا يدوابه لكن وحاديلتهم على الصيفين تنزعتهم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم سؤمنون بالله ورئة من أكثر وردادوا حولي وحكودوا الدين إلهي إيا رسولكي سؤالي. على فتاوكي الصناعة فما فصل الله ورحمه الله تعالى سنع الصميين xaqaadii shaqa in shaqa lagu xiran yahay waa dad inuu yimaado Ilaahay subxaana wa taala laakiin waxa uu jiraa sidii taana wala cusii qabsan karaayo sidan ba ayad dal waxa uu bacnayn iyo waxa uu baa suqada qadan Soomaa oo عن إسرائيل عن الإسحاق على البرد عجوج على الغوري ما رأيت ما رأى رحمة الله أو من الله سفك لي رحمن كونا أسمى أي حلة استجوك يوما لصحورا وبذور مرغسلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن على الله الحلوة شعري بعض العلف لا ترك ولا جلبه كراهي سري لهيل تركه ير ولا الحوية ولا يسعيهاي خلافات بقي بالجوز الحلو الله سبحانه لا تخي عروس أسر جرياء لا شو حوية على حوية ولا حرام كراوي الذي يحدث الله عز الله في خلاص السديح الله صلى الله عليه وسلم إن لا على قاريزر من مركيئ الله عليه وبيه قال حدثنا محمد بن بشار بن بارو حديث كان رواه صحيح سنة ترمز يا لساء بصوصى رئيه أحمد في بسم أبيه الإمام رحمه الله تعالى عند شرح هذا الحديث مصد يا أحمد وصحيح يا رسول الله بسم أتبقى بسم الشيخ رحمه الله تعالى وكذل وكذل وكذل وكذل وكذل وبيه قال حدثنا بيهد قال رئيس صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وعليه دشيس موحاءها برزار اللغة أحضرار أعيارب اللغة دشيسة صلى الله عليه وسلم حديث هو حديث صحيحة وبه قال حدثنا عبد بن حبيدي قال حدثنا بن قال حدثنا عبدالله بن حسان عبدالله العنبري إذا صحابه يعني أضعوا ليه الحراب بغير يا حي عبدالله بن حسان العنبري عن جبتيه ما يدنسي أييك ورحمي يحيب تأي وغليبه عن قيلة من سبحانه ورحميك ورحميك قالوا حيث رؤيت النبي النبي, النبي النبي صلى الله عليه وسلم وعليه النبي القصير صلى وحاهد أثمان مرايب أصما له مري مريتيني كانتا بزعفران مريتين أول رنجي أما المريتيني كانتا واحد لورنجي أيشين بزعفران زعفران المري أبو مريتين الوال رنجي كانتا واحد لصصرنا الله ربنا مرح بزعفراني جيت بزعفران اللي وفي الحديث قصه طويله في البصره يا مسلمو بالياره خاصه بجادعي قصه الليرس ابو قاسم ايراسون سرصا اسمال محليدهن مره اذنبا الله صلى الله zafrani marxuuma salaam marxaniga iyo tanigoo salaalahu alayhi salaam labadaba oo duugoway oo la yareejay ayadoo bar ayo xanaanada salaalahu alayhi zafrahni kulli raga ilo waxa uu yeesmadiyan aad dalog soo caayay waqabna sadduwaran tamam badayo zafraanti waxa dadbiidayay waxa fiidhis ta soo muulay ah adawiyer ee mulayta waxa culimadu barkood ma yiraahayaan waan marawda amarka حلوه قنوي ده, ده, سؤال سؤال ده سلام سلام وحاول يا مثلا هو هامليد بعضهم وحالهم المدره وادي هنا انذل دي ييما ناتون صارم شد كل حاجه كانت عليه صلى الله عليه وسلم مره او هوه ويا يره جوجولده سيدنا نبي الله عليه وسلم صحيح ويال اما في سناده بعض سيقول الباني وط حديث واحدا بريه لكن الحضاء بعث يقول يرسلوا حوليه منك اللي يلا هو عبدالله إما حسان العنبريه قل بان محجر عسقناني في التقريب سهدي برط الملئة وحليها هو مقبول من حديث قاني في علم مصطلح وحليه قال ومن حدي كي سنة لكن واحد لا ولا يا حديث فذهب حديث الطرقه اليهي ااا لو تمد نفسي الصلاه قريه كو صور حمام فذكروا حواليا وااا حصل لغير حصل لغير حدثنا لا حدثنا بشر المصاب اللاحق عن عبد الله بن حفمان انه قصيب اما المخيصم ده عن سعيد بن الجروي وأخيراً من غسل الحداد يوسف وأنا من سلامي عبد العباس أن العباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه ثم دشنا الله بالبياض بطرق على لا يجيب واليوم يلبص أحد عليه ثم دشنا وحاب البياض عبدالله كم يسيا وطرق حديث ماذا غزيس أقول بيربص أحد أحياه كم كيل النارس وتصله كم وإنما من خيار السيادكم بل فينا فوق وخير لأنك بسائل فوق وقفتي عن من خيار السيادكم في بل فينا فوق وقفتي عن بك وعلى يرى أنه يقول بل كفانك مرتفقه لكي يسير شرق مماهما رعا لأوكا فشرق مماه وهجي مماه واصل واصل فانك البلوه يرمين رعا لأوكا فقدر هذه فوق شو اسمع عبد الله كفرلي، شو العور عبد حديث وصحيح، عصام صار الإمام أبو داود يوم في من سنده، وبيقال حدثنا محمد بن بشير بن درق على حدثنا عبد الرحمن المهدي، قال حدثنا أبو عن حبيب عن بن أبي أن بن أبي شبيب. ما ينون بنا بالشديد والمدلس كشاع. على صورة الجند. قالوا قال رسول الله رسول كلا صلى الله عليه وسلم والمدلس الناس. هو رسول كلا يسال الله, الله عليه وسلم البس البياض وطرق العبد الحدة. طرق العبد أطهر يلا وقولنا بيت طبعا. طبعا مرة وقولنا بيت فانت على مرة وهو سخروا على ورق. والسخروا هدي إلى حاجة. ورقته ووحوه حديث لا يدع الله لكن ما ااا مرة كان الله ميره يرى نبي فلما طلعت عنده سمع مرة سألها أطهري يرى أول هو أول نبي فلما وابي له حديث صحيح من من جذامية خاصة في نصي الأدب حديث الله رق في, في, في عديد كشانكو يصدح وقر يصدر يصدر إبن في الما... آه... اكتاب الليبات خاصة في سناني أبي جاوب ويالسي في مسنده يأحمس في مسنده الحاكم ومع ذلك اللي يتعبوه ليس المسند على سيحان حضراء مينونا بشيبة ونرغى تحاوليانين مدلس فنه حضراء مدلس فنه لا يشنغو عن عني مدلس فنه لا يشنغو عن كل رغم وكي تجد المنوضة قبل لا معنس يقارغي عن نظر كل يبدأ هو احتمالاً، ورخسابك تبدأ عليه السلام، ورخسابك صور الناس غيره. حديثك بروق <تصفيق> خلا بليل على المهلب باطاععي أو بصريح حدثت رأى أخبرنا صور غاية، على المهلب مطاععين يلون استقاء، نجمر رجح مطاععين يلا، وإنك أو مطاععين يلا مدي هاي أمقو كاو حيصر غيره. إذا بتكل اللي سلا، بدو سوى حلا يدري وخاصه عمله صراعه اذن ان دعوانن سقط ان حجر رحمه الله, الله تعالى في التقديم التهذيب وحنوي نبدا نسوي شقطون مثير يا طلبة هذا الحديث ورواه ابو السعود حديث صحيح يا يقول ان حجر الاكراني في شرح البابي أي صحيح يعني زوج السحاب وكذلك الذهبي رحمه الله تعالى اي صحيح يعني سس و ابي قال حدثنا صلاح بن مريخ قال حدثنا زكريا زيد عن مصعب بن عن صفية بنت شيبة عن عائسة قال الله وعلى صوت الله عليه وسلم واتغدات أيها الأولى هكذا من صلى الله عليه وسلم وعليه جيسا من قعبها من شعر شعر يجب تبي وحامل شعر يجب أن يكون بحال يجب أن يكون مرخص حاله يام حباء أما الصوفة يجب أن يكون أبو binaba أما laga sabiye waxa way la sabo macna qowro kale ya laga sabiye goos ayuux la leeyso asaran goona به xitaab ila wasaa ysoor buu sab la guuntada ma la dha go yami nool buu sabay guujirreen الله xaga sadexoo wadday marka kala guuntada loo yaqaanaa nada waxa way ya murqadeen hado aswada شيء muru eh حتى koosay sabrley شيء يقول يسمى حدوان صوم الليل، شيء يقول جيل حدوان صوم الليل، شيء عصي سوا حدوان صوم الليل، شيء عارم سوا حدوان صوم الليل، صراحة شيء شي مهولاس، حديث مرخوا حديث صحيح على رأسي، رأي مسلم بعث صحيح صور هنيء، وبي طارح حدثنا سكت يوسف بن عيسى طارح حدثنا وكيع من الرضاح شيء قال حدثنا يومس ابن عربي العربي وقبلها فتوقع الى وكيع سوء حفظي فأرشدني الى ترك المعاسي وأفضرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى معاسي ويه فأحيلي قال حدثنا يومس ابن بيصحاب على ميء الشعبي شعبه في الصلاة من عيسى الحملل عامر المصرحين لكن لو raasid iyo siic iyo balaa soo baxnaa lagu yidhi mar qasay uu xulo wiliis qabla raasid ba faafo ka horbaarada ay dhalay yaa raasid iyo siic iyo soo baxnaa uu qasay uu ku sii ciyaad iyo raasid oo wiiro howla diir aanu ka wadaa sidii doonayno qof saaxiib la wadaa oo uu toobalar raasoo daday saaxiibna linkasan badbaad buu haal qas ah haadabay maare isagoo ilmihiisi xiya ayaa min baa soo galay haaskiisu wiiyey inuu arayo hibla waaqib diin ciisaa ciisaa inta soo walba waa oo yebn walu wiiyo ما يعيسنا عن المشرحي البليه عن عمر النظير المشعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جدبة جبته, جبتة, جبتة, جبتة, جبتة, جبتة, جبتة حديث غلاط على صحيح لبس جدبة جبته حديث رومية صنعو برقص حاويان رومياء وطنكارهمان كلب سويه بيقتلكم مين لأنكم من عدوهم كم كسرنا صدره كم كمها وكان عوالك سويه هذا أريد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت جببة إنهنا قمنا قاميشة بقى إنه سنق البها ضامن إنه قاسمه نوع نوع إنه حاويان قاسوا سيرياه وتصيبه لما حدق كلام شعر فنان ذاك وحينه تصيب نوع الفنان نوع طويل إيه وينش لما بيسو حدا جبطة جبطة أرومية رومية دقيقة كميلي لما ايبر خاص حويان اييري اييه في بعض لهال الشاميه طبقه و هي بتبرد ش خلاص في السياحين رومان ولذلك ما داو السحق قريد لأنه إلا ديهين غرام منافذة بين اللفتين إلا أنه لا أصرف بي حديث الحديث صحيح وي تلمذين الصواب والغضائي يو الإمام مخاضي في صيحي مسلم في صيحي وكذلك أحبا في مسندي أبو داود في سناله إيا كذلك المسائي في سناله إيا غير كل الحديث صحيح بعض في لكل نظامه في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك ملشي سبا فار قال حدثنا عن مطيمة مصعيد أبو الغداء قال حدثنا حمد بن عن أيوب استختياري عن محمد بن السيرين قال يقول كنا هو سبيعي ويلي كنا هو حال وإننا مهرية رضي الله عنه وعلى وعليه مهرية وعلى وعلى جوشي في رحافة وضاني اللي ومره من من كتار ك ب الله كثر أيضا، أمي جئت أقطع لي قلبه، فتوقخ طوقخ خوضخ خني في شيء حداه فقال عبد الله بخم بخم الله يطول، بخم تواب شندة يستعمى عند الفرح، مرغوف في الفرح، أيها الاستعمالاء، قلوا صلّم عليه وياه، يتوقخ الطورية وطوقخ خاضني في كثارة ضمط تضحيه لا تبرأ أي سواه تريكو إني أنجب اللآخر وأنبع يوم بين من برج سيد الله عليه وسلم رسول من برج سيد الله وحيدة عائشة عائشة والخير الذي الله ألقاه. هذا بروحه يقير بسجلم. بسجلم بسألك حجر صلواها. أي عاص ميد السؤال عليه أي مرخص حنيم بسألك من كان من أمره. نعم ميد السؤال عليه يُقولون خان من أمره. اضو حوير ان صاير ان بدلنا ده انت هذا الشغل يا شغلان و قرنا يا غله عايزه ان لازم شيله ان توصل و تقوم سو قفافه سرا هندعيها يا على وما بي ضروره ولا يواسبه وله هو الله وحده ان ايه هيا الا اللجوء قاعده ولذلك ابي هريره رضي الله تعالى عنه حسنه وداني سفر الشمالي اي بكر بافور وقوله ان سنه دلوقف وحاول ينخيه وخدان سويه له وعالي وحيصو الله أول باي سما رأي، أحب القرآن يا شيخنا وديني، أريد جنب على يفهمه ويني، ندي جاي سما رحمة الله عليه لل، أو التضارب لحلة من حديثة لحلة أبو أرس بغض منه يوم رفع صحيحه يحديثه وقبضه يكبرني السمح هذه اللحلة الى هو أبو برولة بن مالك عائشة الله بن عمر إيه جابر عبد الله وكي لحالة والمقصرين بحر وأنس عبد الله عبد الله بن الله جابر عبد الله نحراته يا بني الإله اللح حديث قبل في معاملنا اليسائيون في دياله القدرة والممكنين المقدس صاحب درسه ومؤمر ربي قليد الممكنين ربي حتى ذلك يسوء السنة أهار ا ف و اورغلودا و يابو بضوء و بضوء فيا و ر و بروا قبل لا غاريو كو كا من ما سي من ما شكوى نهي و ري قادم بنيتي واو وتا را حديث كنا وحامل اللغوه في صعله ان ذاهير رسول الله تعالى عنه وعلي جي سنه وحا فوبان لامرو مصد موشقال اول مري مرق صحاويان رمزي من كتاب موثقان لما مرجي و لمري ما حدانجي لغدي وحال الى هذه عا ويس او قبوده فتمخفت مرقص حقوقها في حدهما نسود فقال ابوهرية ونقر بص بص والله هو المنزل يتمخف ابوهرية وحقوقها فالله يا سبحانه لقد رأيته ما هو الطرف والحال إني الله قلت له معيه من أبيه من بره رسول الله عليه وسلم فرسول كمين برقيسة عندما أحسنه وحجرة تعيشة عيشة, عيشة قلتها الكتاري أقدمني إياه بعش يرحال يدير دوار عليه تسير في زيو الجال كإلى لي إلى لي رب أريد أن في على أروق قات سيسون يراه صار في النبيل جنون والدي جنون من الوالد وسنتاي أما بيجنون الوالد يكون صنعه هو ما أروح يطلع حدث عن الجرو قدمو يال وياح وبه طارح بسرح صحيح بخادص صار في تجارب وكذلك خاصة في صحيح ترمذي وحيى غيركي وحيى صحيحة أول ترمذي وحسن صحيح بي حدثنا قتل المصير الله على حدثنا الجعفر المصيرين عن الضرعي المالي قلت لدي الله قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز القط عند روالي في مدرق ولا من قلت إلا على الضف أنا يا إلا على الضف الضفف السلام علي لي إلا على الضفف إلا أنه مرتلة وعنه مرتلة وأنت مادون مرتلة أنت وحكر ليه والله مرتويان أما إلا على ضفاف إنه ضل أمر يعني آه لا شيء قال ما يقول ديار سويسري سأل سويسري أن يدعو الدين من عيداته تعلد عليها أنت تبدي واتس اللوقا وهي كانت سموه أبي اللوقا العربي يقول نمرش القري وهي الرحمن الله تعالى وتعالى يذكر في القرآن الكريم الداريا حجر صومه بل والوقت من الداريا قال من سأل بجداد دوره علي الشيخ الحريري شيخ وارب داسو داقدر اريد سداقدر اني ارجو ان اشير ارجو مقصو حويا اريد مقد و اريد لماليو و بعد واحد عدي سادي شنو كوكل اريد قود عربته و خواله مشغولين من كارو اريد له مالو اسبوع الخمسون مقاصدي كل السادس الاصبعي وحاوي وافي اسبوع اللي حيليه ثم السادس hadiyey mid in kusoo celiyey hadiga waxa uu qadmiye wax la mid ah yahay hadiga sidaa waxa ay ku soo hawlayeen uu u soo diray مضافة aan dadin mabdafa sabaha oo galay waxba ma sii wayay inta uu baxay waxa qaar qabo israacay nin gaar ah oo dheel fowshan dhuxay raasta oo ay weesay xalaal ay ku istuun مقوله ايها ابو ودي قبل سنه شو الله فقالت وكوري بما ان على يرتفع صفه لك ورس البحر وابن الذهب رحمه الله في كتابه العلوم لعري الغفار كتابه فيس وهو صفار الله تعالى اسواه الله فوق عرشه دلي الله إلا هو دليل شليا الله تعالى الذي باب ويحضي من كبار أهل السنة والجماعة بل على رأسهم وقائدهم وياشا ويقول خطأ أهلا مارك بن ذو وقل ذاته في مضافة فوضحي فقال بصوري أن يتناور معناه فقن الله الله أعطم وكأيسوه معناه بالنمري حديث كفرطة ومرسل ونصيح لأن مارك بن ذينار هو التاريع وياك وأنا التاريع الصغير تاريعك وكبيني وصغير مصر ليه يهي dama lofilia في waasoo dama في wax u muuqda sidii sawirad aad ii saabi lix taadir lix xuldir oo ka maqlay laakiin saban xabi iyo taadir sabab dir ah oo ka maqlay laakiin laba tan xabi ka soo dhex gel ka soo dhex وامرسل لكن صحيحة ويا حديثه بعهما جاي حكما في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيقال حدثنا خف رسولك صلى الله عليه وسلم وبيقال حدثنا أهلاب السرغي وشيخ المسلم يقال حدثنا وكيف من جرغاح الشيخ الشافعي دلهم ابن صالح دلهم ابن صالح وضعيف شخ سفير دلهم ابن صالح وضعيف ويال عالق الزور من عبد الله عن ابن البريدة تعلمي هذه البريدة للنجاشي قال ركوة ربو فولة أن النجاشي أهدى من مليل من القوصة لنجاشي حال إلى بقر كالسعود السوبيان ما يقال أن النجاشي خلق فوق السرعة. لكن أصحاب لغاش بالأوريس جديد لنجاشي المحربي بي عسل أصحاب الأوريس جديد أهدى من من اسوى بين او من دلوم لواخف او من دلوم الذي في اسرها صلى الله عليه وسلم لواخف او من دلوم السوري سادي جيني او برحلة على من او برحلة يا خالي سيدي او برحلة فلبيس ثم اطوبه او بيسي صلى الله عليه وسلم ومصح علينا شيء وفيه قال حضر وخصيق على أن يخوف كلمة زغطان وحليزلي حديث هو حصا لغيره ولو سنة من هذا الثاني هو يترون له وحصيصة